Oh أرغم أنفى الظلم وقل هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفى الظلم وقل ها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى متيام بغض أحمد غلى قد صلينا اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى متيام قد صلينا اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفى الضلم وقولها هل صليت اليوم عليه نشر النصر غيضا لمحارب سنته نشرا النصر لمكانته كانته لمحارب سنته رب رحمنا بشفاعته رب رحمنا بشفاعته قلوا صلى الله عليه والهين من لا يكرمه خاب الهالك من يشتمه والهين من لا يكرمه ربي كافيه وعاصمه ربي كافيه وعاصمه مهما اجترأ الوغد عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرجو أن المحمن له صدرا رفع المنان له ذكرا فهو أجل العالم قدرا يرن النجم إلان عليه أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود وحباه بحوض مورود وهو شفيع الخلق لديه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفظ وقل ها هل صليت اليوم عليه جاء سراجا هلا ربيعا أطهر خلق الله جميعا أكرمهم نسبا وصنيعا طهر خالقه أباويه جاء بشيرا جاء نذيرا فياد تسقي الناس نميرا ويد تقتلع الشريرا ما أرواه في حلي هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفى الظلم وقلها صليت اليوم عليه سطعت بالحق رسالته أفزعت البغي بسالته فتكت بالظلم عدالته مزق سطوته بيديه دعوته الأرحم والأسمى هو بحر يتدفق حلم دعوته الأرحم والأسمى هو بحر يتدفق حلم لن يبطش بثقيف مهما آذوه وأدمو قدميه هل حقا تشتاق إليه ترجوا أن تسقى بيديه أرجو أن فضم وقولها هل صليت اليوم عليه؟ كان رؤوفا كان حليما كان بأهل الأرض رحيما كان رؤوفا كان حليما. كان بأهل الأرض رحيمًا يكرم مسكيناً ويتيمًا يؤل مطهدين إليه أسعدت الطفل دعابته طالت للراكب سجده. ما يصلي وحفيدته يحملها بين ذراعيه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تستطيع إليه أم أن تظلم وقولها هل صليت اليوم عليه هو رحمة رب الرحمن رحمة الإنسية مع الجاني هو رحمة رب الرحمن رحمة الإنسية مع الجاني يرفق حتى بالحيوان حتى الجذع يحن إليه حدث واسمع عن بركته يبري اسقام صحابته يسقل العصبة من مجته يطعم جيشا من كفيه هل حقا تشتاق اليه العجماوات شجر وصخور لبته والعجماوات أطاعته شجر وصخور لبته سأل أحدا كيف أحبته أحداً كيف أحبته تنطق بالتسليم عليه الصخر أرق من الناس فخشى ذا القلب القاسي الصخر أرق من الناس فخشى ذا القلب القاسي يا وhil الجاحد والناسي سد عن الهال هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغب أنفى الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه كان الأزهد في دنيانا كم بات ليالي جوعانا كان الأزهد في دنيانا كم بات ليالي جوعانا نام ولم يفرش مالانا بل قد أثر في جنبيه ما أطيبه ما ألطفه وبخالقه ما أعرفه ما أطيبه ما ألطفه وبخالقه ما أعرفه ما أتقاه وما أخوفه دمع الخشية في عيني بي حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفظ خير الناس وأحلاهم هو أصداقهم هو أوفاهم هو أجودهم هو أسخاهم هو أجودهم هو أسخاهم غمر الدنيا جهد يديه صل على المعطاء محمد لا أكرم منه ولا أجد صل على المعطاء محمد لا أكرم منه ولا أجد أعطى الطعام أسقى النجد وكسل عرّانا ببردهه من حقا تشتاق إليه بيديه أرخم أنفى الظلم وقل ها هل صليت اليوم عليه شمس تتبعه أقمار فمهاجرهم والأنصار شمس تتبعه أقمار فمهاجرهم والأنصار بذلو جادوا نصروا غاروا لخليل الباري وعليه هب اليوم لنصر نبينا واتبعه سنة هادينا هب اليوم لنصر نبينا واتبعه سنة Hallgass! Hallgass! اليوم عليه Hallgass! على Hallgass! Hallgass! سنته غيث Hallgass! Hallgass! على Hallgass! Hallgass! سنته غيث Hallgass! وهو العاقب وهو الماحي حشر الناس على قدميه أزكى وأجل الصلاوات تتجدد كل الأوقات أزكى وأجل الصلاوات تتجدد كل الأوقات عد جميع المخلوقات، عد جميع المخلوقات، وسلام الرحمن على. أن تشرق لي، ترجو أن تسقى بيدي، أرغم أنف الضلمي. صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفى الظلم وقلها هل صليت